تؤمل أ ن ك يوما تتوب وتشكو الذنوب و أ ن ت الذنوب وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي الغيوب تؤمل أ ن ك تحيا طويلا وشمسك مالت ح ا ن الغروب أ ت غ ف ي السنين مع ا ل أ ر ب ع ي ن فكيف س ت غ و ش ت ع ا ل ا ل م ش ي ر تؤمل أ ن ك يوما تتوب وتشكو الذنوب و أ ن ت الذنوب وفي كل يوم تبوء ب ذ ن ب وعيب يضاف لباقي العيوب اتخفي السنين مع الاربعين فكيف ستخفي اشتعال المشي بقلبك ب تبدو ندوب الجراح وهيهات يا صاحي تخفي الندوب وهيهات يا صاحي تخفي الندوب يا, يا رب هل من ت و ب ة ت م ح الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عنك والكابا والشرور ادعوك في ليل بهيم والدمع مدرارا سكين انت المؤمل والمعين وانت يا ربي المبين من لي اذا اوضع التراب فوقي فلا عيش يقير والقبر داج مظلم هل ينفع العبد النحير ي ا و ش ت ي يا كربتي يا غربه العبد الغريب ما من سبيل للخلاص من مشرق أ و من يا رب هل موسوعه ن ت ب ا ل ذ ن و ب و ت ز ي ل هم ا ل ق ل ب ع ن ي و ا ل ك آ ب ة و ا ل ش ح و أدعوك في ل ي ا م ي م و موسوعه النابلسي ل ل ع ي ن و م الاسلاميه